يا ايها الذين امنوا لا تقتلو الصيد وانتم تحرمون ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدية بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره 129. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام